وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب دعا عباده إلى التوبة فكلهم محتاج إليها وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح فلو فاحت لاصبحنا هروبًا فرادا في الفلا لا نستريح فجعل الله لهذه الذنوب علاجا بالتوبة ومن أسمائه التواب ومن أسمائه الغفور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال عز وجل نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وللتوبة فضائل جمَّة وأسرار بديعة فمن ذلك أنها سبب الفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وسبب لمحبة الله إن الله يحب التوابين وسبب لدخول الجنة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وهي سبب تبديل السيئات حسنات قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إنها تمحو الذنب حتى يغدو التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها سبب دعوة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم قال خلف ابن هشام البزار كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت هذه الآية ويستغفرون للذين آمنوا بكى ثم قال يا خلف ما أكرم المؤمن على الله نائم على فراشه والملائكة يستغفرون له إن التوبة سبب للمتاع الحسن وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وهي سبب نزول الأمطار وزيادة القوة والامداد بالأموال والبنين، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفران يرسل السماء عليكم مدرارا و يمدكم وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لَاللَّهُ أشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَالطَّجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَهُ وَكَذَالِكَ إِذَا هُوَ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم وهذا يدل على فرح الرب بتوبة العبد وأنه سبحانه يحب ذلك محبة عظيمة مع كونه سبحانه وتعالى مستغنيا عن العباد ولكن لمحبته للعفو وهو الكريم فإنه يفرح بتوبة الإنسان قال ابن القيم رحمه الله فأي فرحة تعدل فرحة هذا ولو كان في الوجود فرح أعظم من فرح هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته هذا الكرم الإلهي وهذا الفرح الرباني بتوبة العبد يدفع كل عاص إلى التوبة ويفتح الأبواب وعلى كل مذنب أن يتوب ولو كان يكرر الوقوع في الذنب فإنه لو تاب من كل ذنب توبة صحيحة تاب الله عليه كما دل عليه حديث أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وقيل للحسن رحمه الله ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود كأن السائل يقول لا فائدة من توبة هذا فقال الحسن رحمه الله ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملُّ من الاستغفار لكن يا عباد الله التوبة كلمة عظيمة لها حقيقة في القلب ندم على ما سلف وإقلاع في الحال وعزم على عدم العود في المستقبل هذا الإقلاع عن المعصية المتلبس بها علامته مفارقة الذنب فورا فمن لم يفارقه فورا فليس بتائب وكذلك أن يعقد العزم في قلبه صادقا على أن لا يعود إلى الذنب وعلامته التدارك لما فات وإصلاح ما يأتي فإن كان الماضي تفريطا في عبادة قضاها أو مظلمة أداها أو خطيئة حزن إذ تعاطاها وثالثا الندم على ما مضى وعلامته الحزن على ما حصل فإن أصل التوبة الندم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة فمن استشعر عقوبة نازلة بولده قال عليه مصيبته وبكاؤه وأي عزيز أعز على الإنسان من نفسه وأي عقوبة أشد من النار وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي وأي مخبأ أصدق من الله ورسوله ولذلك لو كان صادقا فسيندم حقا ورابعا الإخلاص فيترك الذنوب لله لا لشيء آخر فربما ترك بعضهم خشية أمراض وربما ترك بعضهم خشية زوال وظيفة وربما تركها بعضهم خشية فضيحة بين الخلق وهذا لا يكفيه، لا بد أن تكون التوبة لله وخامساً رد المظالم إلى أهلها فيعيد ما أمكنه إعادته لحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه كما قال العلماء فإن كان مقصوبا رده وإن تلف رد القيمة وهكذا واتصال العبد بربه دون وسائط في هذا الدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا آمنا أن التوبة لله فإن الاعتراف له أيضا سبحانه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ومن شروط صحة التوبة أن تكون في زمن القبول يعني قبل طلوع الشمس من مغربها قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وهذا الشرط المتعلق بقيام الساعة العامه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 أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة. ولا من الكفار رجوع كما قال تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات المعاصي دون الكفر حتى إذا حضر أحدهم الموت المقصود نزع الروح والغرغرة وصول الروح إلى الحلقوم وأما قبل ذلك فالتوبة مقبولة فلو قال قائل هذا قاتل جاء به للقصاص فرفع السياف سيفه فوق رقبته فهل تقبل التوبة؟ فيقال نعم وما المانع؟ لم ينزل به الموت بعد لم يسحب ملك الموت روحه لم تصل الروح إلى الحلقوم لم يصل إلى مرحلة الغرغرة وكذلك توبة المصاب بالأمراض المهلكة كالإيدز والسرطان هل تقبل توبته؟ فالجواب نعم. وما المانع من قبول التوبة؟ هل نزل به الموت حقا؟ كلا، إذا تقبل التوبة. وربما يرفع السياف سيفه فوق رقبتي القاتل، ثم يسقط ولي الدم. القصاص فلا يقتل إذا توبته عند القتل مقبولة لأن الروح لم تبلغ الحلقوم بعد ومصائر العباد قضية خطيرة جدا وحساسة وما في قلوب العباد لا يعلمه إلا رب العباد قال عليه الصلاة والسلام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 فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عمل سيئا وإن العبد لا يعمل البره من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عمل صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه حديث صحيح وإذا كان الكفر يا عباد الله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 فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أدركت اليهودية الشفقة على ولده وقد عرف الأب أنه رسول الله حق قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري ومعلوم قصص الذين كانوا في معسكر المشركين ثم انتقلوا إلى معسكر المسلمين قبل موتهم ولم يسجدوا لله سجده، فجاءوا تائبين مسلمين فقتلوا بعدها مباشرة وفي الزمان عبر قال الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه البداية عن الشيخ علي البكاء وكان مشهورا بالصلاح والعبادة والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوار ذكر أنه صحب رجلا وخرج معه من بغداد وأن ذلك الرجل حضره الموت وقد استدار إلى جهة الشرق يعني قبلة النصار قال فحولته إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته أيضا ففتح عينيه وقال لا تتعب فإني لا أموت إلا على هذه الجهة وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات فحملناه فجئنا به إلى دير هناك دير للنصارى فوجدناهم في حزن عظيم فقلنا لهم ما شأنكم فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنة يعني على دينه فلما كان اليوم مات على الإسلام فقلنا لهم خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبنا قال فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين وولو هم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى نسأل الله حسن الخاتمة عباد الله إذا يقبل الله تعالى توبة العبد ما لم يغرغر وإذا وفق الله عبدا للشهادة فهي من علامات حسن الخاتمة نعم هنالك أمور أخرى في قلب العبد لا يطلع عليها إلا ربه وهناك أعمال أخرى يحاسب عليها أيضا، والنطق بالشهادة حسنة وهنالك حسنات وكذلك سيئات والميزان عند رب العباد وقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرق، فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم يعني من الكفار فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصار فطعنته برمحه حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم تمنى أن يكون أسلم بعد القتل لأن الإسلام يمحو كان قبله من شدة ما شعر به أسامة من لوم النفس على ما حصل منه والنبي عليه الصلاة والسلام حضر عمه أبا طالب عند احتضاره وأمره بكلمة التوحيد فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله متفق عليه قال في رد المحتار في فقه الحنفية وفي الكبير للرازي قال المحققون قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة بل المانع منه مشاهدة الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار وهذه الأهوال متى تكون؟ عندما يسحب ملك الموت الروح إذا حضر هو وملائكة العذاب عند نزع الروح وهذا يعني أن الموت نزل حقيقة ولذلك فإنه ينبغي على المسلم أن لا يخوض في مصائر الناس ولا يحكم لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع بذلك وربهم أعلم بهم وحسابهم عند الله وكذلك فإن المسلم لا ينشغل بخواتيم الناس انشغالاً عن العمل الذي كلف به فيدع الخلق للخالق ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ما لا يحتاج إليه فالاشتغال به مضيعة للعمر وتشتيت للهم وطريق للغفلة ولذلك فأموات المسلمين أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وقد كره بعض السلف الحديث عن الحجاج بعدما مات والشهادة على الأموات طالما أنها شهادة حكمية فلا ينبغي الاشتغال بها إلا شهيد المعركة لأنه يترتب على معرفتي هل قتل في المعركة أم لا أحكام مثل أن لا يكفّ ولا يغسل ويدفن كما هو ونحو ذلك، وأما غيره من الأموات فلا الظاهر فإن مات يشهد تشهد لا إله إلا الله ليس مقيما على شرك ظاهر ولا على كفر ظاهر وليناه وغسلناه وكفناه وصلينا عليه، وماذا سيكون مصيره في الآخرة أمره إلى الله. عباد الله قال السلف من اشتغل بنفسه شغل عن الناس ويوم القيامة سيقول كل واحد حتى الأنبياء نفسي نفسي اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هيئ لنا من أمرنا رشدا أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِيَدِهِ أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أشهد أن لا إله إلا هو التواب المنان الكريم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم صل على آله وذريته الطيبين وخلفائه وأزواجه يا رب العالمين عباد الله ومما هو معلوم عند أهل السنة مستقر عند العلماء أنه لا يجوز إطلاق وصف الشهيد على شخص معين إلا من شهد له الشرع بذلك لأن الشهادة منزلة عظيمة لا يجوز الجزم لأحد بها لأن الجزم بها يعني ترتب الثواب والمزايا العظيمة لهذا الشخص فلا يجزم بهذه المرتبة إلا لمن شهد له الشرع بأنه شهيد فقد يكون شهيداً وقد لا يكون بشهيد ولذلك ذكر العلماء أنه لا يجوز إطلاق الفاضي التزكية عند نعي الميت كقول إلى الرفيق الأعلى وإلى جنة الفردوس والشهيد فلان ونحو ذلك وأيضا لا يحكم عليه بالنار إلا من حكم له الشرع بذلك لأننا لا ندري عن حاله عند الموت ونعامل الناس على الظاهر فمن مات أمامنا وظاهره الإسلام والتوحيد حكمنا له في الظاهر بذلك وعاملناه بناء عليه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له بالرحمة وقسمة ميراثه ونحو ذلك ومن مات وظاهره الكفر والشرك فنعامله بحسب ذلك في الدنيا في مثل هذه الأحكام ولكن أمره في الآخرة إلى الله ماذا كان في قلبه قبل نزول الموت علمه عند ربه عباد الله باب التوبة مفتوح وعظيم وكبير بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يمكن لأحد أن يغلقه عن أحد فإذا قامت الساعة أغلق الباب وسواء كان التائب كافرا أو مشركا أو مرتدا أو منافقا أو طاغية أو ملحدا أو ظالما فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوح تاب الله عليه قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وقال تعالى في المنافقين نفاقا أكبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيمة وقد يقول بعض الناس السفاح الظالم الطاغية هل يقبل الله توبته فالجواب نعم وما المانع من ذلك ألم ترى أن الله قال في المجرمين أصحاب الأخدود الذين حرقوا أولياءه حتى الأطفال قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فماذا لو تابوا تتغير المسألة قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة وقد حذر الله تعالى عباده من القنوط من رحمته مهما عظمة الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقد قال الله عن النصارى الذين زعموا أن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن المسيح ثالث ثلاثة وسبوا الله سبلا لم يسبه مثلهم أحد قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم إذن لو تابوا تاب الله عليهم قال ابن عباس رضي الله عنه من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل التوبة شيء عظيم والله كريم وكل ابن آدم خطاء وقد تاب ماعز وتابت الغامدية ومع عظم الذنب لما عظمت التوبة صارت بدرجة لو قُسمت على أهل المدينة لوسعته والله قال عن قاتل العمد والذين لا يدعون مع الله إله الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل تسعة وتسعين نفسا في من كان قبلنا فسأله عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عنده جهل، فأتا فسأل هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم يعني حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية أوحى الله إلى هذه أن تباعد وإلى هذه أن تقربي فهذا قتل مئة نفس وتاب الله عليه وهذا مبدأ عام سواء قتل ألفا أو ألوفا أو مليونا إذا تاب باب التوبة مفتوح وإذا كانت هذه الحادثة قتل المئة في قوم من قبلنا فإن هذه الأمة أجدر بالتوسعة والعفو من غيرها لأن أكرم الأمم على الله وقد وضع الله عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم وقاتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق القتيل وحق الورثة فإذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى ولي الدم سقط حق الله وحق أولياء الدم وبقي حق القتيل لا يضيعه الله ويجعل سبحانه من تمام مغفرته للقاتل إذا حسن التوبة أن يعوض المقتول من عنده يوم القيامة ولذلك فإن القتل درجات والتوبة درجات ولا نستطيع أن نقول هذا في درجة كذا وهذا في درجة كذا ومن الذي يتحمل الله عنه الحقوق يوم القيامة ومن الذي لا يتحمل الله عنه ومن الذي يتحمل الله عنه بعضها ونحو ذلك المسألة تتفاوت بحسب التوبة وأيضا من كان على مذهب كفري فإن من توبته أن يُعلِن فساد ما كان عليه لأن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وكذلك، فإنه سبحانه قال إلَّا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، فلا بد أن يبين أن ما كان عليه باطل، فقد يكون انخدع به من انخدع فلا بد أن يبين، والله تعالى يعلم هل هذا معذور في التبيين أو عدم التبيين؟ وهل بين أو لم يبين أو تحت له الفرصة ليبين أو لم تتح له الفرصة ليبين كل ذلك علمه عند ربي وكان السلف عندما يتوبون أهل البدع يشتدون عليهم قال الحسن بن عمر كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهنمي قال نعم وكان صاحب بدعه فقال إذا خرجت من عندي فلا تعود إليه فقال الرجل فأنا تائب فقال له عبد الله بن المبارك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك فلا بد إذن أن يبين وأن يتبرأ فهذه بعض الأحكام والشروط المتعلقة بهذه العبادة العظيمة بين العبد والرب وهي التوبة والخلاصة أنه لا يوجد ذنب لا يغفره الله إذا تاب منه صاحبه حقه وثانيا مصائر العباد بيد الله فلا يجوز الدخول بين العباد وبين خالقهم ولا الدخول في الأمور التي هي من خصائص الله تعالى لأن هذا اعتداء على الربوبية واعتداء على الألوهية والله تعالى هو الذي يحاسب العباد وأمرهم إليه ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك وكرمك يا رب العالمين اللهم إنا عبادك فلا تحرمنا فضلك اللهم إنا عبيدك فاشملنا بمغفرتك ورحمتك لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور مشكور اللهم اقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم واجعل بلدنا هذا آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بكفرة أعداء الدين من اليهود والصليبيين والمشركين اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم واضرب قلوب بعضهم ببعض اللهم كف بأسهم عن المسلمين اللهم كف بأسهم عن الموحدين اللهم كف بأسهم عن أهل السنة يا رب العالمين أنت القوي أنت الجبار وأنت الكبير المتعال اللهم وفقنا بقوتك ونسألك لإخواننا الفرج العاجل يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam callcom